لا أ ق س م ب ي و م القيامة و ل ا أقسم ب النابلسي ف س ا ن أ ل ن نجمع عظامة ب ل قادرين ع ل ى أن ن س و ي ب ن الاسلاميه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 والتبت الساق بالساق إ ل ى ربك يومئذ المساق كلا اذا بلغت ت و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 أ ل موسوعه يكن من منينا كان من طفة فخلق علقة ثم ف ج ل م ن النابلسي ز و ج ي للعلوم ا ل ا س ل ك ب ق ا د ر ع ل ي ه